كلمات الشاعر ناصر الشميلاني اداء المنشد نايف السناح تعال يا نايف تعال تعال يا نايف تعال واخترث بيوت انجز هذا مكان الاحتفال للوفاء والطيله انت على بدعك شود مبدع وبالما قفت تزود بداعك بلا أهل الوفا والطائلات وبنات فكر حاضرات عند الطلب متولمات وبيوت شعري جاهزات يهل الوفا والطائلات عشاء من رجال اللزوم يالله عسى حض يقوم في كل ليل وكل يوم يهل الوفا والطائلات جو ذي ضيوف بالوعد حفله يبشر بالسعد والمسنله برق ورعد يهل الوفا والطائلات الله يبارك من الجميع في حفل طيب عنده ما يضيع يهل الوفا والطايلات والكل ينزل بالسيوف من القرابة وضيوف ومعزب الحفلة يشوف يهل الوفا والطايلات لأنه من أكبر البخوت بشير جزلة البيوت ولبس بيوتي بشوت يهل الوفا والطايلات يستاهن الجزلة ترى قوله وعيون ترا قدام ما يرجع ورا يهل الوفا اللي يجمل بالمقام يبشر بكل الاحترام لا يلحق الوافي ملام يالا الوفا والطايلات لأنه بطل ما له وصيف عنه نشده عم المني فاللي يوقف موقف شريف يالا الوفا والطايلات على السعادة كلها معهم تجي في حلها واللي عقدها يحلها يالا الوفا والطايلات هذا الكلام المرحل ربع بيات شعري مختصر والله يحيي من حضر يا اهل الوفا والطيله تعال يا نايف تعال واختار في بيوت نجزل هذا مكان الاحتفال اهل الوفا والطيله انت صحيح. على بدعك شود مبدع وبالما قفت تزود وبدعك بلا حدود اهل الوفا والطيله وبنات فكر حاضرات عند الطلب متولمات وبيوت شعر جاهزه يا اهل الوفا والطيله سمن رجال اللزوم يلا عسى حظيق في كل ليل وكل يوم يا اهل الوفا والطايلات يا ضيوف بالوعد حفل يبشر بالسعد والمجنه له برق ورعد يا الوفا والطايلات الله يبارك بالجميع في حفل رجال شجيع وطيب عده ما يضيع يهل الوفا الكل ينزل بالسيوف من القرابة وضيوف ومعزب الحفلة يشوف يالا الوفا والطائلة لأنه من أكبر البخوت بشرب جزلة البيوت ولبس بيوتي بشوت يالا الوفا والطائلة يستاهن الجزلة ترى مما يرجع وراء يهل الوفا والطايلات اللي يجمل بالمقام يبشر بكل الاحترام لا يلحق الوافي ملام يهل الوفا والطايلات لأنه بطل ما له وصف عنه نشد وعم المني فاللي وقف موقف شريف يهل الوفا والطايلات جعل السعادة كلها معهم تجي في حلها واللي يعقدها يحلها يهل الوفا والطايلات هذا الكلام ربع ابيات شعري مختصر والله يحيي من حضر يا اهل الوفا والطيبه هذا الكلام المعتبر ب شعري مختصر والله يحيي من حضر يا